ايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لطولهم كانهم خشب مسند يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله ان لا يؤفكون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 شقيقين هم الذين يقولون لا تنفطوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون ولل المنافقين لا يصدقون يقولون لئن رجعنا الى المدينه يخرجنا الاعز منها الاذل ولله العزه ولله اللازه ولرسول فَمَا لَأَوْلَادِكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَشْعُرْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا, فيقول رب لولا أَخَّرْتَنِي فأصدق, فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها